ت ت ن ش غ ل العياب ل و بموضوع ا ض ح و ر ا ل ل ل ه رب ا ع ا ل م ي ن المشاهده ح د حمدا قدره لله يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه وعظيم و أ ه د أن ل إ ل إلا الله و ح ه له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم آله لا صلي وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى سيدنا ونبينا محمدا وبارك شريك نبيك و أن محمد ب ح ص ومن سار على هديه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ن ب د أ اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه في ب د ا ي ة س و ر ة ع ب س ة هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة ا ل م ب ا ر ك ة التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بعتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذه ا ل س و ر ة كما تعلمون أ ن ه ا س و ر ة م ك ي ة ب ا ل إ ج م ا ع ودون خلاف و آ ي ت ه ا اثنتان واربعون آ ي ة صح كده 42 مش بس أكتر من يعني معظم الكلام ومش تشغل عزيك يعني اللي اللي في بالكتاب أكتر هنذكره الكتاب بس أنا موجود بس ايصر من م ل ولكن ج و د في ا ت ا ب ش و وحنذكر ا لذكر م وربما مخالفة الجمهور و و يكون ولكن ج د في فيه يعني لرأي الكتاب اراء ل ا ل م ن ا س ب ة بين ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة والتي قبلها فاذا ما نظرنا في الايات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها س و ر ة النازعه نجد منها قوله تعالى إ ن م ا أ ن ت منذر من يخشاه فذكر الله عز وجل في هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة من يتوقع منهم ا ل إ ن ذ ا ر وعدمه ذكر نعيم و ممن يتوقع منهم قبول ا ل إ ن ذ ا ر وعدم قبوله ف ا ل ذ ي ن ي ت و ق ع منهم ق ب و ل ا لذر إ ن ا ا ل ل ي ه ومن متمسل في ع ب د الله ابن أ م م ك ت و م والذين لا يتوقع م ن ه م قبول الإنذار م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ن م ا م م م م م م م م م م م م م ل م م ل م م ل م م م ل م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ر م م م م م م م م م م ل م م م م م م م م م م م عن سبب نزول ا ل ص و ر ة اي سبب ن ز و ل ه قالوا ان هذا الرجل الذي الصحابي الجليل الذي يسمى بعبد الله ا بن ام مكتوم على خلاف ايضا بين العلماء في تحديد اسم هذا الرجل فمنهم من قال انه اسمه عمرو بن قيس ا بن لؤي القرشي عمرو بن قيس ا بن لؤي القرشي ومنهم من قال أ ن اسمه عبد الله ا بن عمرو م ن ه م من قال أ ن اسمه عبد الله ا بن شريح إحنا عندنا ثلاث أ س م ا ء لهذا الرجل يا اما عمرو بن قيس يا اما عبد الله ا بن ع م ر يا اما عبد الله ا بن شريح على خلاف بين العلماء ومنهم من أ ج ز م أ ن اسمه الحقيقي هو عمرو بن قيس ولكن المشهور اللي هو عبد الله أم ولكن المشهور عن هذا الرجل أ ن ه كان يسمى بعبد الله بن أ م مكتوم ومن أ م مكتوم هذه ا ل إ م ا م ا ل ز م خ ش ر ي قال أ م مكتوم دي هي جدته ل أ ب ي ه ولكن الصح أو الصحيح أو ا ل ص ح أو أنه انها ل ص و ا ب أ أ م ه أ م ه ب ج ا د ت ه ل أ ب ي ه واسمها ع ا ت ك ة بنت عبد الله ا ل م خ ز و م ي ة وهو هذا الرجل ابن خال أ م المؤمنين خ د ي ج ة رضي الله تعالى عنها و أ ر ض ا ه ا إذا حياة هذا حياة الرجل عرفت قصة ع ر ف ت اسمه و ام وديت الام و مكتومتي ام و نجدته راي رجع ا ح ن ه ا ام و اسمه ا ع ا ت ي ة بنت عبد الله المخزومي بسبب نزول السوره سبب نزول السوره ايه؟ قالوا ان رسول صلى الله علي ه و سلم كان واقفا مع مجموع ة من صناديد قريش ست ة من صناديد قريش منهم ع ذ ب ة و ش ي ب ة الرسول ب ن ا ب ب ي ع ع و ا ا ل ابن المرطلب عبد ا و وأمية الرسول ل المغيرة خالف هؤلاء ي د ابن ابن صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوتهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م لماذا ل أ ن ه يعرف مكانتهم في قومهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى دخول هؤلاء في ا ل إ س ل ا م حتى يتبعهم عدد كثير من, من أدباعهم أو من قومهم من أ ه ل قريش فكان مهتم ب ا ل أ م ر فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع هؤلاء ويعرض عليهم دخول دخولهم في ا ل إ س ل ا م فجاءه هذا الرجل وهو عبد الله عبد بن أم مكتون وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني مما علمك الله فكره النبي صلى الله عليه وسلم قطعه لحديثه مع هؤلاء القوم ف أ ع ر ض بوجهه عنه وانشغل بهؤلاء عن هذا الرجل فعاتبه الله سبحانه وتعالى بهذه ا ل س و ر ة لذلك ت أ د ب النبي صلى الله عليه وسلم باداب هذه ا ل س و ر ة و ا م ت س ل ل أ و ا م ر ه ا فكان بعد هذه ا ل م ر ة في كل يوم أ و في كل م ر ة يلقى فيها هذا الرجل يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي واستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على ا ل م د ي ن ة مرتين وقلت ي لطش ا ل ل كان يصلي أ م ا م ا ل ص ح ا ب ة مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لمكانته وبيانا لقدره ولكن لماذا وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف في الكتاب هنا ذكر ر أ ي ا غريبا وقال ذكره بهذا الوصف لعله لعله ان يكون سبب من أ س ب ا ب احتقاره أبدا ما سمعنا في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم احتقر فقيرا لفقره ولا ضعيفا لضعفه ولا صاحب ع ا ه ة لعاهته إ ن م ا كان صلى الله عليه وسلم يقرب هؤلاء حتى أ ن ا ل أ غ ن ي ا ء تمنوا أ ن يكونوا فقراء لينالوا رضا رسول ض ا ر الله صلى الله عليه وسلم وقرب ا ل منه انظروا ماذا حدث مع أ ب و ذر الغفاري رضي الله ت عنه ا ل ى ع و ارضا ه صحابي جليل ولكن لما ع ي ر بلال ابن رباح ب أ م ه وقال له يابن يا ا ا ل س و د ا ء ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك غضبا شديدا وقال له أ ع ي ر ت ه ب أ م ه إ ن ك م ر ؤ فيك جاهليه بقايا ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل س ا ب ق ة ما ذ ا ل ت ي ح و ي ه ا صدره ونهره وزجره حتى لا يعود إ ل ى مثلها أ و يقتدي به أ ح د من أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليه لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرم هو فسبب ذكر هذه ا ل ص ف ة لهذا الرجل إ ن م ا ل ي ل ت م س له ا ل ل ل ع ز ت م س ا ل ع ز ر له ل أ ن ه لما جاء إ ل ى رسول الله وقاطع حديثه مع ب ق ي ة القوم لم يرى ذلك ف ش ف فذكر الله عز وجل له هذه ا ل ص ف ة لالتماس ا ل ع ز ر له وليس لافتقاره ماشي المعنى ماشي معكم ك ل م ة ع ب س وتولى هذه ا ل أ ش ي ا ء جاءت بلفظ ا ل غ ي ب ة لماذا لماذا جاءت بلفظ ا ل غ ي ب ة مع أ ن ه كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أ و ل ا لدفع ا ل إ ي ه ا م أ ن هذا ا ل أ م ر لا يتوقع وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدر من رسول الله إ ن م ا يمكن أ ن يصدر من إ ن س ا ن آ خ ر وفي هذا من التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانا لقدره ومقداره يبقى يبقى جاء التعبير ب ا ل غ ي ب ة هنا لدفع الايهام ان هذا الامر لو لدفع إ ي ه ا م أ ن يقع من رسول الله إ ن م ا يمكن أ ن يقع من غيره صلى الله عليه وسلم وفي هذا فيه ما فيه من التكريم لمن للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى الاعراض يعني يعني حتى ك د ه ربما تكون ف ك ا ه ي ة كان فيه مسكين ولكن هذا المسكين كان صاحب لسان و صاحب فكر و كان له صاحب غني و ا ل أ ق ي ر الفصيح كان عندما يذهب إ ل ى صاحبه ل ي س أ ل ه المال فكان صاحبه هذا يعرض عنه ا ل و ج ه ف أ ن ش د أ ب ي ا ت ا و قال له تراني مقبلا فتعرض عني و تزعم أ ن ي أ ب غ ي رضاك سيغني ن الذي أ غ ن ا ك عني فلا فقري يدوم ولا غناك فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل و أ ع ر ض عنه لا ك ر ا ه ي ة في شخص هذا الرجل ولكنه حرصا منه صلى الله عليه وسلم على د ع و ة من على د ع و ة صناديد قريش لعلهم أ ن يدخلوا في ا ل إ س ل ا م فيتبعهم عدد غير قليل من أ ق و ا م ه م فهذا كان ما يرجوه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن, ولكن الله عز وجل ح ا ت ب رسوله صلى الله عليه وسلم ب س ب ب هذا الفعل فماذا قال له وما يدريك لعله يزكي اي أ ش خ ق ت عن صدر هذا فعلمت أ ن ه لا يقبل الحق و أ ن ه م أولى م ن الدعوة م ن ه لذلك لا ي ص ح بأي ح ا ل م ن ا ل أ ح و ا ل أ ن يقدم إ ن س ا ن بسبب غ ن ا ه أو بأي سبب م ن الأسباب ويؤخر ا ل إ ن س ا ن الفقير أو ص ا ح ب العهد ن نحن ا ل ن ا س أمام شرع الله س ب ح ا ن ه وتعالى س و ا ن وخاصة ن ا ل ق ر آ ن الكريم وما ا ج ت م ل عليه من أ ح ك ا م ف إ ن ه لم ينزل ل ف ئ ة دون أ خ ر ى أ و ل ط ا ئ ف ة دون ط ا ئ ف ة إ ن م ا أ ر س ل الله بها به رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون رحمه ة للعالمين لذلك لام الله رسوله صلى اليه وسلم وما وما مكتوم الفئة فقال له وما يدريك لعله يزكى وما يدريك يا محمد لعل هذا الرجل لأنه الله محمد أم بهذا عبد بن هذا هذا يا يدريك يزكى يدريك ي ز ك ى أ ي تزكو نفسه وتتطهر من ا ل آ ث ا م والذنوب بسبب سماعه ل د ع و ة الحق منك وبسبب أ ن ه يتعلم ا ل آ د ا ب و ا ل أ ح ك ا م التي اشتمل عليها ا ل ق ر آ ن الكريم أ و يتذكر فتنفعه الذكر أ و يتعلم ويتعظ فتكون سببا من أ س ب ا ب نجاتك يوم ا ل ق ي ا م ة من عذاب الله عز وجل و تكون بهذا قد بلغت ا ل ر س ا ل ة يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك ف إ ن لم تفعل وما على الرسول إ ل ا فالله عز وجل يعني جعل خ ص و ص ي ة رسوله في ا ل ب ل ا ء وليس ا ل إ ص ر ا ر على أ ن يدخل الناس ا ل إ س ل ا م ولذلك أ ن ت مثلا في دعوتك هل أ ن ت مطالب أ ن كل إ ن س ا ن تدعوه إ ل ى العمل الصالح و إ ل ى الهدايه ان يدخل فيها أ ن ت ما عليك إ ل ا ا ل د ع و ة إ ل ا البلاغه ف إ ذ ا قبل فبها و نعمت و إ ذ ا لم يقبل فبها و نعمت ف أ ن ت قد أ د ي ت ما عليك وبذلك تنال ا ل أ ج ر والثواب من الله عز و جل بمجرد ا ل د ع و ة وبمجرد ا ل إ خ ل ا ص لله عز و جل في هذه ا ل د ع و ة فكذلك الرسول صلى الله عليه و سلم ويقول له أ م ا من استغنى والمقصود بذلك من صناديد الكفر استغنوا ب أ ي شيء استغنوا عن ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل استغنوا ب ا ل إ ي م ا ن واختاروا العصيان والكفر ولذلك هؤلاء ا ل م ج م و ع ة د ي ة من آ م ن منهم واحد فقط لا اللي هو ا ل ع ب ا س بن عبد المطلب الوحيد الذي دخل في الدين ا ل إ س ل ا م ي أ م ا بقيتهم فلم يكتب المولى عز و ج لهم ل ا ل ه د ا ي ة ولم يكن لهم نصيب في الدخول في الاسلام إ س ل م فرغم حرص النبي صلى النبي الله عليه و م على دعوة ل ه ؤ ء و ر غ ذلك فالله سبحانه وتعالى يعلم من طوت عليه قلوبه فقال له الهو الإيمان مفاسد فأنت سبحانه سبحانه أما من استغنى فأنت له يعني الهو استغنى من من من يعني عن طوت تصدى واستبدل مكان الكفر وترك ا ل ق ر آ ن وما ا ج ت م ل عليه من أ ح ك ا م واداب ف أ ن ت يا محمد مصر و ح ر ص كل الحرص على دعوته وعلى دخوله في ا ل إ س ل ا م مع أ ن الله عز وجل قد أ ن ز ل على رسوله إ ن ك لتهدي ولكن الله يهدي من يشاء ف ا ل ه د ا ي ة هذه م و ك و ل ة إ ل ى الله عز وجل وما على الرسول إ ل ا البلاء وما عليك فانت له تصدى وما عليك ان لا يزكي انت مش مكتوب منك انك انت ترغمهم عند خ و ل الاسلام ما عليك انت ا ل ا البلاء و امنا من جاءك ياسعى ومن ي م ق ص و د بمن ي عبد الله بن مكتوب التعبير ب ك ل م ة ي س ع ديه تفيد اي ه الاصرار والحرص على الوصول إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه ا ل أ ح ك ا م ولذلك حتى لما وصل إ ل ي ه وقال له يا رسول الله علمني مما علمك الله شف يخشى يخشى يخشى فهو خائف طلبه يا رسول الله علمني مما علمك الله الله وتعالى للمولى وتعالى ويعمل لساعة سبحانه سبحانه وهو يا يسعى مما وأما جاءك من من؟ لا ينفع فيها مال ولا بنون إ ل الا من أتى ا ل بقلب سليم ه ب ط ع في رأي من اتى ل قالوا أنه يخشى يخشى الكفار يخاف من عذاب الكفار ولكن الرأي الصحيح أنه كان يخشى الله أ أنه أن أنه ر ا يخاف عذاب كان سبحانه م و من يخشى يخشى ع ا ل و ي خ الله ف ا م و ى س ب ح ا ن وتعالى ويعمل ليوم ولا ينفع لا مال فيه بقلب ن ن من و إلا الله أتى ب سليم فأنت عنه تلحن يعني مشغول بدعوة هؤلاء مشغول كلا إ ن ه ا تذكره ي ه المقصود هنا ب ك ل م ة كلا سؤال أنت بتتكلم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ابا لعدم يعني عدم م ع ا و د ة الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الفعل مع هذا الرجل أ و غيره إ ن م ا لو كانت في مقام الكافرين نقول لنا في مقام الراتع والزجر إ ل ا أ ن الله سبحانه وتعالى إ ذ ا خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يكون خطاب تلطف وعطف بيانا لمكانته عند الله عز وجل وتكريما له صلى الله عليه وسلم نعم ولذلك و ص ف ه الله بقولك ولو كنت فظا غليظ القلب ل ن ف ض و ا من ح و ل ه وزكاه الله عز وجل بقوله و إ ن ك ل ع ل ك ن اصبحت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م ل ي ئ ة بالمواقف ا ل ن ب ي ل ة التي ا ن د ل تدل فإنما ت على كمال أ خ ل ا ق ه صلى الله عليه وسلم و ك ل ك م ت ع ل م و ن ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة التي كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من ا ل أ ي ا م في م ك ة فوجد م ر أ ة ع ج و ز لا تقوى على حمد المتاعب هذا الشيء حتى وصل بها إ ل ى مكانها فنظرت إ ل ي ه م ع ج ب ة ب أ خ ل ا ق ه ومناقب شهد العدو بفضلها ا ل والفضل ما شهدت به ا ل أ ع د ا ء فنظرت إ ل ي ه ن ظ ر ة إ ع ج ا ب ب أ خ ل ا ق ه ا ل ح م ي د ة وقالت له يا بني إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ز د ي إ ل ي ك نصيحه عزت انصح نصيحه فقال لها وما هي يا خ ا ل ة فقالت يا بني ظهر في هذه ا ل ق ر ي ة رجل يسمى محمد يدعي ا ل ن ب و ة فاياك يا بني ان, تتبع وأوصيك يا بني أن لا ت ت ب ع فماذا كان رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أ د ب ه و ربه ف أ ح س ن ت أ د ي ب ه قال صلى الله عليه وسلم أ د ب ن ي ربي ف أ ح س ن ت أ د ي ب وقال الله و إ ن ك لعلى خلق عظيم فنظر إ ل ي ه ا صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال لها أ ل ا تعرفيني فقالت له لا فقال لها أ ن ا محمد خ ج ل ت ا ل م ر أ ة من نفسها وقالت في فورها أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله العدو الذي قال أ ش ه د والله أ ن هذه ا ل أ خ ل ا ق ل أ خ ل ا ق أ ن ب ي ا ء فهذه صور من أ خ ل ا ق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى عليها وربى عليها أ ص ح ا ب ه الكرام فعلينا أ ي ض ا أ ن نمتثل بهذه ا ل أ خ ل ا ق لقد قال الله عز وجل لمن ق د كان ك ل في رسول الله أسوة س الله ح لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا كلا إ ن ه ا تذكره يعني هذه ا ل ق ص ة وهذه ا ل م و ع ظ ة فيها ا ل ع ظ ة و ا ل م و ع ظ ة أ و أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم وما اشتمل عليه من أ ح ك ا م واداب فيه المواعظ ا ل ك ث ي ر ة لكل من كان يرجو الله سبحانه وتعالى واليوم ا ل آ خ ر فمن شاء ذكره اتعظ اتعظ بهذه ا ل أ م و ر في صحف م ك ر م ة ك ل م ة الصحف المكرمه تؤيد ب أ ن المقصود في ا ل ق ر آ ن الكريم و م ج ت م ع عليه من احكامه ع ن ى كلمة اللي صحف ي التي الصحف ن وهناك راي اخر قالوا أ ن المقصود بالصحف اللوح المحفوظ نفسه ولكن الراجح أ ن المقصود بالصحف التي نسخ فيها اللوح المحفوظ وصفها الله عز وجل ب أ ن ه ا م ك ر م ة و ب أ ن ه ا م ر ف و ع ة إ م ا م ر ف و ع ة القدر أ و مرفوعه في السماء ا ل س ا ب ع ة ل أ ن ه كما تعلمون أ ن الله سبحانه وتعالى أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم و ت ك ف ل ب إ ف ض ه وبرعايته انا نحن نزلنا ذ ك ر ى و إ ن ا له لحافظه لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيصف النسخ التي نسعى فمن ي ه وصفها بأنها ا القرآن صاحبة ك ا عالية وأنها في مكان مرتفع لا يستطيع بعبث وأنها مكان لا إليها إنسان ا يصل ل في أو أن شاء ي ط ن لأنه فمن بتبديل بإيه بإذه تغيير تكفل الذي كلام الله عز وجل الذي تكفل المولى عز وجل أو ورعاية ا عز عز ش ذكره في صحف مكرمه م ر ف و ع ة م ط ه ر ة ب أ ي د ي سفر بايدي ن ه وتعالى ب أ س ف ر ة كرام براءه ف ا ل س ف ر ة المقصودون هنا هم ا ل م ل ا ئ ك ة وقيل المقصود بهم كتاب الوحي وقيل المقصود بهم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ا ل ر أ ي الراجح أ ن المقصود بالسفره هم ا ل م ل ا ئ ك ة ولكن لننظر هنا كيف وصفهم الله عز وجل وصفهم ب أ ن ه م كرام و ب أ ن ه م ب ر ر ة وهذا ما يجب أ ن يكون عليه حامل كتاب الله عز وجل بأن الأخلاق يكون كريم الأخلاق كريم الطبائع فالنبي ص لما ى الله عليه ل و س ل م سئلت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا عن أ خ ل ا ق رسول الله فماذا قالت قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن أ و كان صلى الله عليه وسلم ق ر آ ن ا يمشي على الارض أ ر ض ف ه ك ذ يجب أن يكون أن حافظ ا ل ق آ ن وعالمه و ع ل م ت لا بد أ ن يتخلق ب أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن ولا بد أ ن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه كما قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن ا ق ر أ ورتل وارتقي كما كنت ت ق ر أ في الدنيا ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ا ت تقرأه فما دام أ ن الله عز وجل وصف الملائكه ة الذين وكلوا ب ذ بهذه ا الأمر بالقرآن الكريم ا ل ص فيجب ا ا ت ل ك ر م ة ف ي أ ي ض ا على كل من حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم سواء كله او, أو تعلم ه أو تعلم جزءا منه فلا بد أ ن يتخلق بهذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة فكما قلنا هنا أ ن المقصود بالسفره م ا ل م ل ا ئ ك ة على ر أ ي راجح عند العلماء و ك ل م ة كرام ما معنى ك ل م ة كرام يعني أ ت ق ي ا ء و أ ص ح ا ب م ك ا ن ة ع ا ل ي ة ر ف ي ع ة عند الله سبحانه وتعالى وبرره اي مطيعين لله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما م ي ؤ ر و فهذه ص ف ة ا ل م ل ا ئ ك ة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى ل ع ب ا د ت ه ثم قال الله عز وجل قتل الانسان إ ن س ما ا أكفره قتل ل إ ن ما اكفره فهذه الكلمه ة في حد ذ ا ت اذا إ ما سمعها ا ل إ ن س ا ن ل أ و ل و ه ل ة علم أ ن ه ا قصد بها المزمه فما معنى ك ل م ة قتل ه ن ا ك م ن ق ا ل أ ن المقصود ب ك ل م ق ص و د ق و ل لك ان ا ل م ق و د ي ق ل ل ان ا ل و ي ل لك ان ا ل و ل ك ن ا ق و د يقول لك ان ا ل م ق و د يقول لك ان ا ل م ق يقول ل ان ا ل م ق ص و يقول لك ن ل م ق ص و ق و ل لك ل م ق و د يقول لك ا ل م ق ص و د يقول لك ان ا ل م ق ص ل لك ان ا ل م و د و ل لك ان ا و د ي و ل لك ا ا ل ع ق ص و د يقول لك ا ل ع ر ب و د يقول ل ا ل م ق ص و د ي ق ل لك ا ء ز ي ق ك ل ت ك أ م ك ي ا ف ل ان يعني فقدتك وهذا دعاء عليه بالموت والهلاك فكذلك هنا إ ذ ا قال الله عز وجل قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه يعني دعاء عليه بالهلاك على عاده ة العرب و ذ العرب كان أنواع ا من أشد د ا الذي كان ا ء يستعمله ل ع في ذلك الوقت قتل الإنسان ما أكفره كفرانه يعني إيه ذاك الوقت الإنسان ما قتل سبب كفرانه؟ وهذا يعني شيء يتعجب منه فرغم أ ن الله سبحانه وتعالى أ ر س ل إ ل ي ه الرسل مبشرين ومنذرين و أ ج ر ى على أ ي د ي ه م المعجزات وساق على السنتهم ا ل أ د ل ة ا ل ص ا ط ع ة ا ل ق ا ط ع ة على صدقهم ورغم ذلك يكفر ا ل إ ن س ا ن بشرائع الله عز وجل فهذا تعجب غاية في غاية التعجب تعجب أن أ الإنسان يغفر ا ل بعد هذه م وقد ر التي ا س ه الله سبحانه ا وتعالى و ق ورد في سبب نزول هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة لا سبب نزول هناك رجل يسمى ع ت ب ة ا بن أ ب ي لهب طبعا أ ب و لهب دا مشهور جدا ومعروف عم رسول اللي هو نزل فيه س و ر ة سورة المسد المعروف ثبت يد ابي لهب و ت ب قالوا أ ن هذا الرجل الوعود ل ي بدهوت غاضب أ ب ا ه يعني حصل بينه وبين أ ب و ه خصام وخلال فدخل في ا ل إ س ل ا م انتقاما من ابيه أبوه دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين ولكن نطق بلسانه دون أ ن يستقر ا ل إ ي م ا ن في قلبه فلما علم أ ب ا ه بهذا العمل وهذا الفعل غضب غضبا شديدا يا ابو ل ه هنا يعرف تاريخه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إ ل ى ابنه وصالحه واعطاه ر ض ه و من المال ما يكفيه أ و يزيد إدلله الأموال وعازه من حتى رجع عن, عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد طبعا اذا كان إ س ل ا م ه ك ا ن إ س ل ا م سوريا ثم بعث إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه كفر برب النجم إ ذ ا هوى بعث دهوا ب إ ل ى رسول الله و أ خ ب ر ه على لسانه هو ب أ ن ه والعياذ بالله كافر برب النجم إ ذ ا هوى فلما وصل هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارسل عليه كلبا من كلابك او اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فلما وصلت هذه الدعوه ة او ذ ا ا لابيه ك ل م ل أ علم ان د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصيب ابنائه ف أ و ص ى ا ل م ج م و ع ة التي كانت معه وكانوا في ذاك الوقت متوجهين إ ل ى الشام في ق ا ف ل ة إ ل ى الشام ف أ و ص ا ه م و أ خ ب ر ه م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه بكذا و أ ن ه يخشى عليه من د ع و ة رسول الله رغم أ ن ه كان متيقن ب أ ن د ع و ة رسول الله سوف تصيب هذا、رب. ابنه هذا الرجل فمشى القوم حتى وصلوا إ ل ى مكان معين وهذا المكان مكان مسبع ك ا ن م يعني فيه له سباع و ح ق و ا رحالهم بالليل وقيل أ ن ه دفع أ ل ف درهم ل ل م ج م و ع ة التي كانت معه حتى يجعلوه في منتصف القوم و ي ل ت ف هم ويضعون ل ه ا ل أ م ت ع ة من حوله خوفا من إ ي ه خوفا من أ ن تصيبه د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ه م ا عرفينهما رسول كان على ح ق ه ما خيفينه ل من د ع و ة قالوا فلما أ ظ ل م الليل ف إ ذ ا بسبع يتفقد الناس ويشمهم واحدا واحدا حتى وصل إ ل ى هذا الرجل فضربه ض ر ب ة بيده ف خ ض ى عليه ف أ ص ا ب ت ه د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل من أ س ب ا ب نزول هذه ا ل آ ي ة هذا السبب ذكره ا ل إ م ا م ا ل أ ل و س ي في كتابه روح المعنى من كفره بالله عز وجل بعدما ساق إ ل ي ه ا ل أ د ل ة على يد الرسل والحجج والمعجزات التي تثبت صدق ا ل أ ن ب ي ا ء في دعوته م ثم شرع الله سبحانه وتعالى بيان خلق هذا ا ل إ ن س ا ن المتكبر على ع ب ا د ة الله فمن أ ي شيء خلق من أي شيء خلق الله ا ل إ ن س ا ن هذا من نطف ساقها على سبيل التحتير ل ش أ ن ا ل إ ن س ا ن العاصي لله سبحانه وتعالى ح ي ب ي ن لك ا ل أ ص ل اللي انت منه خلقت يا متكبر يا متعالي على وجه هذه ا ل أ ر ض انظر إ ل ى أ ص ل خلقتك فمن أ ي شيء خلقك الله من نطفه هو المني وقد بين الله سبحانه وتعالى ا ل أ ط و ا ر التي يمر بها ا ل إ ن س ا ن في الخلق في بطن أ م ه من ن ط ف ة ثم من علقه ثم من ن ض غ ه م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة ثم、آه. العظام ثم هذه العظام يكسوها الله عز وجل باللحم اطوار م ت ع د د ة حتى يصبح جنينا مخلقا كتب الله له ا ل ح ي ا ة في بطن أ م ه ثم يغذيه ثم ييسر له ا ل سبيل نزوله إ ل ى ا ل أ ر ض ثم تكفل الله عز وجل برزقه يا عبادي ما خلقتكم ل أ س ت غ ف ر بكم من ق ل ة ولا ل أ س ت أ ن س بكم من وحشه ولا ل أ س ت ع ي ن بكم على قضاء شيء عجزت ع ن ه عن, عن فعله ولكن خلقتكم لتذكروني كثيرا وتسبحوني ب ك ر ة واصيلا فهذا هو ا ل أ ص ل ما خلقت الجن و ا ل إ ن س الا إيه ايه ل ذ من أ ج ل خلق الله إنسان ع م ا ر ة ا ل أ ر ض و ع ب ا د ة الله سبحانه وتعالى ربنا ما خلقناش شخص يستانس بنا من وحده ولا يستكسر بنا من قله ولا يستعين بنا على خ ض ا ي شيء هو عجز عن, عن فعله ولكن خلقنا الله عز وجل لذكره لتذكروني كثيرا وتسبحوني ب ك ر ة و ا ص ي ل ة لذلك شوف الايه من أ ي شيء خلقه من ن ط ف ة خلقه فقدر النطفه اللي هي الايه المني فقدره يعني سواه سبحان الله هل تجد أ ط و ل من ا ل أ خ ر ى أ و عينا أ و س ع من ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ذ ن أ ط و ل أ و أ و او سبحان الله خلقه الله سبحانه وتعالى فسواه ليدل على أ ن ه من صنع الله سبحانه وتعالى الذي أ ت ق ن كل شيء يبدا غ ا ي ة في ا ل غ ر ا ب ة أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن الذي ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء إ ن ك لن تخرق الارض أ ر ض ن م ت ك ب إنك لن ل تخرق ر ا أ ولن تبلغ الجبال طول يقل في الحديث إ ن الجبال دي التي تعجبت منها ا ل م ل ا ئ ك ة ولما س أ ل ت المولى عز وجل عن هل هناك شيء أ ق و ى من الجبال حتى وصل إ ل ى الايه الى ا ل ص د ق ة التي يخرجها ا ل إ ن س ا ن بيمينه ف ي غ ف ي ه ا حتى لا تعلم شماله م ا أ ن فقد ي ب ك فهذه الدنيا بما فيها لا تزن عند الله ج ن ا ح بعوضه ج ما سقى ا ل ك ا ف ر منها شربه ماء ف إ ذ ا على أ ي شيء يتكبر ا ل إ ن س ا ن وعلى من أ ص ل ا يتكبر ا ل إ ن س ا ن وكيف يتعالى ا ل إ ن س ا ن على خالقه وقد بين له أ ص ل خلقته ثم كرمه بالقبر ل أ ن جعل له قبر ك ب ق ي ة الحيوانات يترك في الطرقات تنهشه السباع ح ا س ب وتستقذره ا ل أ ع ي ن أبداً بل د ا ب كرمه انزل ل ل وجل وجعل له قبرة بل ه عز قبرة أ له الماء من السماء بل أ ن ب ت له من ا ل أ ر ض النبات والفواكه ا ل م ت ع د د ة وبعد هذا كله وهذه الدلائل ا ل م ت ع د د ة التي تدل على ق د ر ة الله عز وجل وبعدها ايكفر ا ل إ ن س ا ن بالله سبحانه وتعالى وينكر الخالق العظيم سبحانه وتعالى ايستحق الدعاء عليه بالهلاك أ م لا ف إ ن كل عاص يستحق هذه الدعوه فانظر من ن ط ف ة خلقه فقدره أ ي سواه ثم, ثم السبيل ي ص ر ه إ ي ه المقصود بالسبيل هنا وفي خلاف بين العلماء في ت ح د ي د معنى السبيل ف ق ي ل أ ن المقصود بالسبيل هنا هو تيسير نزوله من بطن أمه امه ل ل وقيل ل أ أن و ا ق ص و د بالسبيل ولكن بيان ب ي س الخير والشر ل سبيل ب الهداية والضلال ك سبيل, وبين لك سبيل الضلال. ولكن الراي ه لك الراجح ض ل ل ولكن ل ا ا أ ي ل ر ا أ ن المقصود بالسبيل هنا هو الخروج من بطن ا ل أ م لذلك شف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله ت عنه ا ل ى ع وارضاه حبر ا ل أ م ه الذي أ ص ا ب ت ه د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضرب على صدره وقال اللهم احش صدره ايه ا ك م ة و ع ل م ف أ ص ب ح حبر هذه الامه أ م ه ذ الرجل ع ن د ا قديما الارف حلم وثلاثين من مية شف سنة ربع أ الوضع الطبيعي للجنين في بطن أ م ه في ب د ا ي ة خلقه أ ن ه يكون متوجها إ ل ى أ ع ل ى ا ل ر أ س د ي إ ل ى أ ع ل ى وكلما استدار في بطن أ م ه ف إ ن ه يستقر في ا ل ن ه ا ي ة إ ل ى أ ع ل ى حتى إ ذ ا شاء الله عز وجل بنزوله إ ل ى ا ل ح ي ا ة استدار ا ل أ م ر و أ ص ب ح ت ر أ س ه م ن ك س ة إ ل ى ا ل أ س ف ل ليكون ذلك أ ي ص ر في خروجه ومن أ ي شيء استنبط هذه ا ل أ م و ر مع العلم لم يكن هناك أ ش ع ة ولا أ ج ه ز ة ولا ولا ولا حدث من ذي كلها يستطيع أ ن يصلوا بها إ ل ى ح ق ي ق ة الجنين في بعض ا ل أ م و ر من ا ل ق ر آ ن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء ولكن يحتاج إ ل ى إ ي ه الى اعمال عقل اعمال عقل كتاب سبحان الله لا تنقضي عجائب تفاسير كثير ة كثير ي ع ج ز ا ل إ ن س ا ن مهما بلغت ق و ة زكاهي ئ أن ح ص ر هذه ا ل ت ف ا س ي ك و ر غ م ذ ل ك كل إ ن س ا ن ي أ ت ي بجدد ي بقدر ما ي س ر الله سبحانه و تعالى له و أ ع ط ا ه من العقل و ا ل ز ك ا ء بلا تنقضي عجائب فسبحان الله هذا السبيل الذي يسره الله سبحانه وتعالى ل ل إ ن س ا ن معناه يعني خروجه في س ا ع ة خروجه للحياه من بطن امه ما احنا ذكرنا بدليل ثم أ م ا ت ه ف أ خ ب ر يعني كرمه ويسر له ا ل نزول إ ل ى ا ل ح ي ا ة ثم عند موته كرمه ب أ ن و ا ر ه جعل له قبرا لا ت ب ق ي ة الحيوانات و إ ن كان دفن الحيوانات ب ر ض و مبالغ ولكن ليس ش ر ط ا أما ا م ل آ د ي كرمه الله عز وجل حيا وجل عز و ك ر م ط ا ثم أ م ا ت ه ف أ خ ب ر ه أ ي جعل له مكانا يخبر فيه وتوارى فيه سواده ومن ضمن إيه من ضمن فضل الله وتكريم الله سبحانه وتعالى ل ل إ ن س ا ن ثم إ ذ ا شاء أ ن ش ر ه اذا جاء وقت الحساب بعثه الله عز وجل من هذا القبر ليه عشان خ ط ر يعني تطبيق م ب د أ الثواب والعقاب الذي أ ق ر ه الله سبحانه وتعالى بحسب إ ن عمل خيرا يوزي به و إ ن عمل شرا و س ب عليه ثم إ ذ ا شاء ش ر كلا لما يقضي ما أ م ر ه ر غ م التكريم ورغم التيسير غ ورغم م النعم الكثير أنعم الكثيرة التي الله بها عليه ورغم ذلك ورغم لم يقض ي ا ل إ ن س ا ن ما أ م ر ه الله عز وجل به وما كلفه الله به كلا أ و ردع زجره ا ل إ ن س ا ن اللي هو ما, ما, ما, ما فعلش ما أ م ر ه الله سبحانه وتعالى به من فعل ا ل م أ م و ر ا ت وترك المنهيات رغم ذلك كله برضه قصر في ا ل ن ه ا ي ة اللي ربنا أ م ر به م عمل هوش فخيرهم ف خ ي ر إ ل ي ه م نازل وشرهم إ ل ي ا ه صعب الا لما يقضي ما امره فلينظر الانسان س إلى طعام طريق آخر. لبيان دلائل قدرة الله الى نعمه على هذا الإنسان طعامه الذي تأكله سائغا تأكله يتحول ل ي ثم إ شيئا خبيثا ر ج ي ع شف كيف أ ن ب ت ه الله لك من ا ل أ ر ض ثم أ ك ل ت ه وانتفع به الجسد ثم أ خ ر ج هذه الفضلات فمن الذي رعاه في هذه المراحل جميعها هو الله سبحانه وتعالى فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه أ ن صببنا الماء صبا صببنا الماء صبا شوف ك ل م ة صبا دي توحي إ ي ه تفهم منها إيه؟ في ا ل غ ز ا ر ة و ا ل ك ث ر ة في النزول و ك ا ن من حكمه ربنا سبحانه وتعالى كان يمكن أ ن ينزل هذا المطر على ا ل إ ن س ا ن في المكان الذي يحتاجه ليلا ن ه ا ر ولكن هل تستقيم معه ا ل ح ي ا ة أ ب د ا ولكن من ق د ر ة الله عز وجل وكرمه ولطفه ب ا ل إ ن س ا ن أ ن خصص أ م ا ك ن تسقط عليها ا ل أ م ط ا ر على مدار العام ب أ ك م ل ه ثم بعد ذلك تجري منه هذا الماء النافع في ا ل أ و د ي ة وفي غيرها وتصل إ ل ى ا ل إ ن س ا ن لينتفع بها حسبما قدر الله سبحانه وتعالى فمن الذي أ ض ا ر هذه ا ل أ ش ي ا ء هو الله سبحانه وتعالى او تحدد للنعم يحدد عليك النعم التي أ ن ع م الله بها عليك فالمفروض مقابل هذه النعم ايه شكر هذه النعم و ع ب ا د ة الله عز وجل أ ن ا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا يعني الندية يعني صَبَبْنَا الْمَاءَ صبب. و ك ل م ة أ ن لها ق ر ا ء ة أ خ ر ى ان تمام ا خ و إ ذ ا كانت بهذه ا ل ص ف ة فيكون الموصوفه هيك <تصفيق> لا هي أ ن ان قراء ة وقراء ة صحيح متوتر ولا قراء أ خ ر ى في ا ل ك س و ف ر ا ء قراء صحيح متوتر بان صببنا الماء صبا ثم شققنا ا ل أ ر ض شق ب أ ي شيء شق الله عز وجل ا ل أ ر ض النباته شفرغ من ا ل ب ذ ر ة ض ع ي ف ة جدا وتتوارى في ا ل أ ر ض ويضعها ا ل إ ن س ا ن ويتركها لله عز وجل ثم يتكفل الله سبحانه وتعالى به فيرعاها م د ة م ع ي ن ة في باطن ا ل أ ر ض ثم يشق عنها ا ل أ ر ض رغم ضعفها ولكنها تشق ا ل أ ر ض ب ق د ر ة الله سبحانه وتعالى وتخرج لهذا الوجود وخدمة إتمام بغرض أسر لهذا الله على الإنسان وخدمة لهذا الإنسان أيضا. القمح إيه أيضا حبة ضعيفة نعمة ت ولكن هناك اشياء اخرى لان الله هو س ب ع ا ن ه وتعالى يقول لك ان الله هو سبحانه وتعالى يقول لك ان الله هو سبحانه وتعالى يقول ن ك ان الله هو سبحانه وتعالى يقول لك ان الله هو س ن ح ا ن ه م ت ع د د ا ثم ي ح م ل في ط ي ا ت ه س ن ا ب ل م ت ع ا ل ى يخرجها ليتغذى الله سبحانه بها وتعالى للإنسان فهذه م ن الذي ا ر ع ا أطوارها ا في جميع أطوارها ومن ل ي ي بارك ف ا وعددها هو الله هو س برضو ح ا وتعالى ن ه فهي ب من مظاهر ق د ر ة الله ومن دلائل ق د ر ة الله عز وجل التي أ و ج د ه ا في هذا الكون وكلها ل خ د م ة من ل خ د م ة ا ل إ ن س ا ن ف أ ن ب ت ن ا فيها حبا في ا ل أ ر ض ايه هو الحب كل ما يقتد به ا ل إ ن س ا ن سواء كان قمح أ و شعير أ و أ ي نوع من أ ن و ا ع الحبوب التي يأكلها الإنسان وعنبا وقطبا العنب الخط ما الخط هو الخط هو تخرجه تخرجه الأرض الخلوان أتعلمون كل لينتفع تخرجه وإيه شيء هو هو هو به معروف رطب لينتفع به, به الحيوان وهذا الحيوان خلقه الله أ ي ض ا ل م ن ف ع ة منزل ل م ن ف ع ة ا ل إ ن س ا ن و ل خ د م ة ا ل إ ن س ا ن وزيتونا ونخلا وحدائق غ ل ب ة الحدائق للجناء معروف إ ي ه يعني غ ل ب ة ك ث ي ر ة أ و م ل ت ف ة أ و غلبا المقصود بها النخيل ا ل غ ل ي ظ ة ا ل ن خ ي ل ل ا غ ل ي ظ ة في حجمها ا ل ض خ م ة يعني في حجمها وفاكهه و أ ب ا فكلنا نعرف ا ل ف ا ك ه ة على تعدد أ ن و ا ح و أ ص ن ا ف ه ا ف ي م ع ر و ف ة ولذلك هذه الآية استوقفت ل آ ي ة ا من؟ ا سيدنا ت ت و ق ف س أ ب و بكر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه فقال أ م ا ا ل ف ا ك ه ة فقد علمناها فما هو ا ل أ ب ثم قال واي ارض اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت انا في كتاب الله عز وجل ب ر أ ي م ا قدرش ف ي استعظم ل ص ر ا أ ن يتكلم في كتاب الله عز وجل ب ر أ ي ه واستوقفت سيدنا عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع وارضاه وهو على المنبر فلما وصل إ ل ي ه ا وقال ا ل ف ا ك ه ة فقد علمناها فما هي ا ل أ ب ثم قال لنفسه والله إ ن ه لهو التكلف لهو التكلف يا عمر أ ن ت بكره تتعدل تعدل معقول انت كده عتتجاوز الحدود لو تكلمت فيه في كتاب الله عز وجل ب ر أ ي ك شوف ح س ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم وتعظيمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى ا ل أ ب اللي هو إ ي ه اللي هو مخلفات القمح كما ذكر العلماء كالتبن والشيء اليابس الذي تتغذى به الحيوانات ا للاب أ ذ ل ك ن تسكن سبحان القرآن ولأنعام لنا ت تقرأ بقيت بعض. متاعا فالمتاع كذا لكم لما لما الآية الله اللي هو الفاكهة وللأنعام بالترتيب اللي ل يفسر أ بعضه بعض هو لان الامور التي تتوقف بها سابقا أ ن ا ل إ ن س ا ن ي ع م ل إ ع م العقل ا ل فقط يؤمن العقل يفكر ا ل إ ن س ا ن ولذلك حتى أ ن ت لو ربما ت ق ر أ ا ل ص و ر ة وتكون حفظه ثم بدون أ ن ت ت ذ ب ر أ و تتفكر فيها ثم تستوقف ك آ ي ة لموقف ما وتفكر فيها وتفهم معناها فتشعر في نفسك أ ن ك لاول م ر ة تقراها كانك أول مرة ت ه اول دعم لنحفزها عندي مره ما ك تقراها و لقد م ولأنعامكم المعلم نعم طبعا في ساعة يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ف إ ذ ا جاءت ا ل ص خ ة يعني من أ س م ا ء ا ل الصور ة الكريم ة ا هي ع ب س ة و ا ل ص خ ة وسفر ا ل ة وبعض الكتب سمتها ب ص و ر ة ا ل أ ع م ى ا ل ص خ ة دي من ض م ن أ س م ا ء هذه الصور ة الكريم ة لانها ي من مشاهير الامور التي ذكرت فيها والمقصود ب ا ل ص خ ة هنا إ يوم ه ي ا ل ق ي ا م ة وقيل ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة ولكن لماذا سميت بالصخه ل أ ن ه ا تسخ ا ل أ ذ ا ن معنى تسخ ا ل أ ذ ا ن أ ن ه ا يعني الأذان تستمع تسمع جيدا لهذه ا ل ن ف خ ة ا ل ش د ي د ة أ و أ ن ه ا تكون سببا من أ س ب ا ب ا فزع ا ل أ ذ ا ن ب ا ل ش د ة والهول ف إ ذ ا جاءت الصخه إ ي ه اللي بيحصل بدك يوم يفر المرء من أ خ ي ه صور لما لما يحدث في هذا الموقف العظيم فذكر الله سبحانه وتعالى أ ق ر ب ا ل أ ق ر ب ا ء ل ل إ ن س ا ن في دنياه ل تستطيع أ ن تتخلى عن أ خ ي ك في أ ي م ش ك ل ة من المشكلات مهما كانت ا ل م ش ك ل ة ع ظ ي م ة ومهما ت س ع ى هل تستطيع أ ن تتخلى ع ن ه وتقول في مجمع من الناس أ ن ي ت ب ر أ ت من أ خ ي هذا وليحمل هو ما فعل ما تنزلش هل يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتبرا من أ م ه أ و أ ب ي ه هل يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتبرا من زوجته هل يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتبرا من ابنه ولكن في هذا المقام الذي ت أ ت ي فيه ا ل أ م إ ل ى ابنها وتذكره بما فعلت معه في صغره وتقول له يا بني لقد كانت بطني لك وعاء وصدري لك س ق ا ء وحجري لك غطاء ف أ س أ ل ك يا بني اليوم حسنه ل أ ن ج و بها من عذاب الله فماذا يقول الاب رغم أ ن ه بار وليس عاصي فيقول لها والله يا أ م ا ه اني أ ش ك و مما أ ن ت منه ت ش ك ي زكينا الأنبياء والرسل نفسي نفسي من أ و ل سيدنا ا م ن آ د م عليه السلام ثم إ ب ر ا ه ي م ثم نوح ثم إ ب ر ا ه ي م ثم موسى ثم عيسى حتى يصل إ ل ى من إ ل ى صاحب ا ل ش ف ا ع ة العظمى صلى الله عليه وسلم الذي قال لكل نبي د ع و ة م س ت ج ا ب ة في قومه و أ ن ا ادخرت دعوتي ش ف ا ع ة ل أ م ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ينادى عليه وهو ساجد تحت العرش ويقال له ينادى ينادي ساجد وهو تحت ر ففي ع رأسك و ش ع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع ف ف وسل هذا الموقف انظر كيف رتب الله سبحانه وتعالى ا ل أ ق ر ب ف ا ل أ ق ر ب ب د أ بالاخ يعني معنى الكلام أ ن ه يفر المرء من أ خ ي ه بل من أ م ه و أ ب ي ه بل من صاحبته بل من بنيه شوف المعنى يعني بدا في ا ل أ ق ل في الخرابه اللي هو الاخ لان الابن أ ع ل ى ا ل أ خ ثم ا ل أ م في ا ل أ ب ثم الصاحبه ثم الابن في ا ل ن ه ا ي ة يفر المرء من هؤلاء من تبعات هؤلاء فربما يقول الاخ لاخيه إ ن ك لم تساعدني بمالك ويقول ا ل أ م والاب إ ن ك لم تكن بنا بارا وتقول الصاحبه أ ن ك ل م ت ن ه ان تتبع لك ان تتبع ل ه و تتبع لك ان ت ت ل ع لك ا ل ت ت ا ع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ان ت ت ب ن لك ان تتبع لك ان تتبع ل م ن تتبع لك ان تتبع لك ان ه ت ب ع لك ان تتبع لك ان تتبع لك ن تتبع لك ان ت ق و ل لك لقد أ ط ع م ت ن ا ا ل م ا ل من ح ر ا م أ ط ع م ت ن ان م ا ل ح ل ان تتبع لك ان تتبع لك ان ت ت ع لك انت تبتغى شغوف في الدنيا ع لانك ى تلبي الرغبات ولكن احرص على نفسك أ و ل ا ل أ ن النفس أ و ل ى لك من ابنك و أ و ل ى لك من أ خ ي ك و أ و ل ى لك من سبحان الله فقد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة بأن الإنسان في هذا الموقف يفر من أقرب عند سيدنا ذكر هذا كثيرة هناك عمر الله آيات الإنسان الناس الإنسان وجل إليه لأنه ليس هناك شيء عند الإنسان من إيه عز أعز شوف شيء بأن من من قال له يا رسول الله والله إ ن ك أ ح ب إ ل ي من مالي وولدي ومن الناس اجمعين الا نفسي هذا ف البداية في ب د ا ي ة ا ل أ م ر برضه شايف نفسه أ ح س ن من كل شيء حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع النبي صلى الله سمع وسلم يؤمن أكون من عليه يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب حتى إليه من نفسه. التي بين جنبيه فقال له والله يا رسول الله إ ن ك أ ح ب إلي من م الي أحب إلي من مالي وولدي ونفسي التي بين ج ن ب ي ه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن إ ي ه يا عمر ا ل آ ن ي ع ن ي ه ا ل آ ن يا عمر ا ل آ ن اكتمل ا ي م ن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ارضه فنفسك أ و ل ا تنجو بها من عذاب الله قبل أ ب ن ا ئ ك ف ا ل م ر أ ة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دائما تقف على باب بيتها وتذكر زوجها وهو خارج وتقول له يا زوجي اتق الله اتق الله فينا ف إ ن ن ا نقوى على الجوع في الدنيا ولكن لا نقوى على عذاب الله في الاخره هي فإذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خ ي ر ما يكنز الرجل الزوج ا ل صالح ا ل ذ ي ت ع ي ن ه على ط ا ع ة الله ت ع ي ن ه على الدنيا او على ا ل آ خ ر ة فلو رزق ا ل إ ن س ا ن ب ز و ج ة صالح ة ما هذا ت ه ا ل طريق إ ل ى ا ل ج ن ة شوف ا ل م ر أ ة التي تقف تقف على باب بيتها وتقول لزوجها يا زوج ا تقل لها ف ي ن ا ف إ ن ن ا نقو ى على الجوع في الدنيا ولكن لا نقوى على عذاب الله في ا ل آ خ ر ه شوف الزجا يكون مراقب لله إ ز ا ي انما و ط ا ل في كشف البيت يصرر بشي ر ا إذا ل المرء لكل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وبنيه لكل منهم يومئذ يغني وأمه وصاحبته من امرئ يكفيه نفسه منهم جأن عنده كل واحد عنده ما يكفيه ويزين نفسه الم... اذا كان الرسل ا ل أ ن ب ي ا ء ق و ل العزم من الرسل مش أ ي حد كان اذا بلا غيري ذ ا بلا غير حتى يصلوا الى رسول الله ثم بين الله عز وجل يبين الله عز وجل حال الناس يوم القيامه وجوه يوم اذن مسفره يعني ف ر ح ة ت ه ل ل ة من الفرح والسرور ليه؟ بسبب ما قدمت في الدنيا من طاعة الله لانه ي بسبب م قدمت الدنيا في كما قال صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار هل انت بتعمل بالله ي مرايا و ذ ل ا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ارضى بولي يقول رضي الله عنه ما حمل رجل ض غ ي ن ة في قلبه إ ل ا وظهرت على صفحات وجهه أ و فلاتات لسان ه إ ن كان القلب ده صندوق مغلق في المرأة هيشش المرأة العرض بتحت ولذلك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتكلم مع إ ن س ا ن وتعلم مدى صدقه من كذبه فانظر إ ل ى وجهه ح ي ب لك في حاجات المؤمن كيس فطن في نقاط معينه تفرزه لك وما أ ن ت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ولو كنا صادقين يعني هم بيقدموا الدليل انهم كاذبين في كلامه أ ن ت مش ح ص د ق ن ي حتى أ ن ا لو صادق فهنا يبين الله عز وجل حال الناس يوم ا ل ق ي ا م ة الفريق ا ل أ و ل وجوههم ف ر ح ة متهلله بسبب ما قدمت أ ي د ي ه م في دنياهم ل أ ن ن ا كما تعلمون أ ن أ م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعى يوم ا ل ق ي ا م ة قرنا محجلين بياض في الوجه وبياض في, في, في الاقدام وبياض في, في, في الايادي بسبب نور الوضوء ونور ا ل ط ا ع ة التي قدمها الانسان لنفسه في د ن ي ا فيلقى هذا في ث م ر ة هذا في, في اخرى وجوه يومئذ م س ف ر ة ط ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة ف ر ع ن ا يعني هناك لما يعني س ف ر ة الرسول الذي يكون بين ب يعني ن ي ك ا ل م ل ا ئ ك, ك ة فهم رسل رسل كالسفير مثلا ا ل ا ل س ف ي ر ما المقصود بالسفير أ و ا ل س ف ا ر ة يعني بان يكون ح ل ق ة وصل أ و ه م ز ة وصل بين د و ل ة و أ خ ر ى يوصل إ ل ي ه ا إ ي ه وجهات النظر يقرب وجهات النظر حتى يكون هناك علاقه تجانس وتعاون بين الطرفين ومعنى كلمة وبرضو م كلمة ع ن ى و حتى ك ل م ة س ف ر ة تشرر ر يذكر مزفرة بالشيء بأنها طيبة طيبة الحسن وكذلك هنا لما الله المظهر ا وكذلك وجل ل يعني حسنة ن وجوه وجوه م عز ظ م ت ه ل ل ة ف ر ح ة بما تلقاه من ثواب عملها وما قدمت في د ن ي ا ولذلك حتى في بعض العلماء تنظروا كيف قسموا الناس يوم ا ل ق ي ا م ة في النظر إ ل ى وجه الله سبحانه وتعالى أ ع ظ م متع ا ل ج ن ة النظر إ ل ى وجه الله سبحانه وتعالى قسموا الناس يوم القيامه الى ثلاث أ ق س ا م قالوا من الناس من يرى الله سبحانه وتعالى في الجمع وفي المواسم وفي الاعياد ي ت في يوم م ا ل ج ة و ف ل ل م م م و و ا ا س ع ه ة ومنهم ا ل ع ر و وفي و ف ة الأعيات م من يرى الله سبحانه وتعالى ب ك ر ة و ع ش ي ة في الصباح وفي المساء ومنهم أ ع ل ى درجته من يرى الله سبحانه و تعالى ب ص ف ة م س ت م ر ة بحيث ل و ح ج ب الله عنهم رؤيتها ل س ت غ ا ث و ا من ا ل ج ن ة و نعيمها كما يستغيث ا ل ك ف ا ر من النار و جاهليه شوف شدت ة ع ل ق ه م ب ا ل ن ظ ر إ لوجل ى ه ا ل ه الكريم ل و ح ج ب الله عنهم رؤيتها ل ك ر ي م ة ا س ت غ ا ث و ا من ا ل ج ن ة و من نعيم ا ل ج ن ة كما يستغيث الكفار من النار و ع ذ ا هو اللياس بلا ف أ ر ف ع وجوه أ ن ت ع شيء في ا ل ن النظر ة إلى ج الله لما عبر الله سبحانه وتعالى وجل ولذلك بقوله وجوه عز عبر يومئذ م س ف ر ة ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة ثم ذكر النوع ا ل آ خ ر والعياذ بالله وجوه يومئذ عليها غبره هو الغبار والعياذ بالله انظروا <تصفيق> الى ا ل ب ش ر ة السوداء حالكه ا ل س و ا ت إ ذ ا كانت سوداء ثم اجتمع عليها الغبار كيف تكون ثم اجتمع عليها الهم والغم والعياذ بالله كيف تكون هذه ا ل ب ش ر أ و هذا الوجه فهذا هو حالهم يوم ا ل ق ي ا م ة وشتان بين الفريقين فريق ا ل متهلل الوجه أ ب ي ض الوجه فرع بما يجد من نعيم دائم ومن نظر إ ل ى وجه الله وبين قوم آ خ ر ي ن والعياذ بالله وجوههم م س و د ة بسبب ما قدمت أ ي د ي ه ثم وصفهم الله عز وجل بقوله ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر ة استحقوا هذا بسبب كفرهم وبسبب فجورهم والعياذ بالله وبهذا نكون قد وصلنا إ ل ى ن ه ا ي ة تفسير ا س ب ر ع الكريم